تعالى رحمه الله قوله تعالى وعما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغاه اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأوين ما لم تصطع عليه صبرا تقدم معنى السفينة وخرق السفينة وذكر العلة في خرقها وهكذا أيضا قتل الغلام الذي لم يبلغ الحنث على خلاب بين أهل العلم والعل في قتله ويخشية الضرر للأبوين وهذا الجدار هو آخر الثلاث التي تقدم الكلام عليها أو الإشارة إليها فيما تقدم وهو إصلاح الجدار مع أنهم استضافوا أولئك ولم يضيفوهم طلبوا الضيافة منهم ولم يضيفوهم وأقام لهم الجدار في الظاهر عليه الصلاة والسلام عن الخضر فقال له أما الجدار أي الذي أصلحته فكان السبب في إصلاحه وإقامته مع أنهم ما أكرمونه لضيفون وكان الواجب عليهم الضيافة فإنه لغلامين يتيميني وكان الوالد صالح أو صالحاً وصلاح الوالد يؤثر على صلاح الأبناء كما هو معلوم وصلاح الرجل ربما أثر على صلاح دويرة كامله وعلى صلاح أمه وعلى انتفاع أمه بصلاحه كما يذكر أو يذكر عن السلف أن الله يحفظ بالوالد الصالح أو الصالح ولده ولد ولده ودويرته وهكذا أيضاً أهل الدويرات حولها حول دويرته يحفظهم الله سبحانه وتعالى برجل صالح قد قال بعض العلماء أن الله يحفظوا وبالت formulas و departed أو يحفظ البناد برحلة, برحلة أهل الحديث أو كما قال وهكذا أيضًا ما ذكره في حمز الزيات أن الله يرفع البلاء عن أهل القوفة بحمز الزيات كما قال محمد الحضيل إني لأظن أن الله يرفع البلاء عن أهل القوفة بحمز الزيات وهكذا أيضًا ما تقدم من الإشارة إليه أن الله يدفع البلاء و يرفع البلاء عن الأمة برحلة أهل الحديث والصالحون لهم تأثير على الأمة ولهم تأثير على المجتمعات حفظا ورعايةً وكلاءةً من الله سبحانه وتعالى والصلاح له شأن فينبغي الحفاظ على أهل الصلاح وعلى أهل الخير لأن الله سبحانه وتعالى ينفع هؤلاء الذين يحافظون عليهم والذين يعرفون قيمتهم ومنزلتهم ويعرفون ما هم عليه من الدين والصلاح فالله ينفعهم بهم وانظروا لما كانت الأمم المتقدمة ولما كانت أمة محمد على خير في الجانب الديني حفظها الله وأظهرها الله على غيرها من الأمم الكافرة وانتعشت دولة الإسلام أنذاك وانتعش الخير بصلاح المجتمع وصلاح كثير من أفراد المجتمع حصل خير كثير انعكس هذا الصلاح على المجتمع الصلاح الفردي ربما ينعكس على المجتمع فيحصل خير كثير وأما أذية الصالحين والعراض عنهم وقتلهم وغير ذلك فالله أهلك بني إسرائيل معتدين على الأنبياء وعلى الصالحين وذمهم جدا في كتابه وهذه أمة أهول من تلك الأمم التي اعتدت على أنبيائها بالقتل واعتدت على أنبيائها بالتشريد واعتدت على صالحيها بغير ذلك من نوع التعذيب ونسى الله العافية فهذا الغلام كان أبواه صالحين أو كان أبوه صالحا أعني فلن الغلامين هذين كان أبوهما صالحا فحفظ الله كنزهما الذي هو مدفون تحت ذلك الجدار حفظه الله سبحانه وتعالى لهما بصلاح الوالد فقال الله فكان الأولى في المدينة وهذه بها إشارة أن المدينة والقرية بمعنى واحد فإنهم قد تقدم السطعما أهل القرية فرلم يضيفوهما وهنا قال في المدينة فهذه دل على أن القرية أطلق ويراد بها المدينة وهذا هو المعلوم عندهم أنهم يطلقون القرية ويريدون المدينة فالمدينة والقرية مترادفان فتقدم ذكر القرية أنهم صدقوا أهل القرية وهنا قال يتيميني في المدينة يطلق من قرية ويراج بها المدينة فأصلح لهم جذار وينبغي للشخص أن يصلح الشيء الخارب إذا خاف من زواله أمراً وإذا خاف من زواله ضررا فينبغي له إصلاح وعمارة ما يخاف منه ولا ينبغي إهماله يكون الجدار آيل إلى السقوط وأنت تتركه ويحصل بتركه وبسقوطه ضرر عليه وأن تتفرج عن الجدار والخضر ما طابت نفسه أنه يترك الجدار الآية أن السقوط أن يسقط لأنه لو سقط لانكشف الكنز الذي تحته وحصل به ضرر لذلك ذهب بعضها العلم من هذه الآية وأما الجدار فكان الغنامين أن يصرح الجدار أنه يجب عمارة ما يخاف منه ويحرم إهماله إلى أن يخرج يحرم إهماله إلى أن يخرب وفعلاً هذا الذي ينبغي هذا الذي ليقاكل صرح أنه يجب عمارة ما يخاف منه ويحرم إهماله إلى أن يخرب فيحصل ضرر تقول مثلاً نحن الآن نؤجر عند إخواننا هالبلاد ويحصل شيء من الخراب في البيت ونحن نتركه إلى أن يخرب البيت ويدمر البيت وينتهي البيت عيب هذا ما يصلح. ينبغي إذا كان ما يستطيع إعلام صاحب البيت أن البيت سيدهب عليك إن لم تصلح, تصلح, تصلح به كذا وكذا ربما يذهب عليك البيت ويتلف البيت فينشار إليه وينبع على هذا لكن ما عندك شيء تصلح به أو تصلح وترجع عليه لأن موسى قال ليش ما أخذت الأجرة صلحت الجدار وما أخذت الأجرة فأصلح وأرجع إلى صاحب البيت وأنك أصلحت به كيت وكيت مما ربما لو لا دمر البيت وانتهى البيت ترجع عليه أو تأتي به وتكلمه هذا الشيء إذا لم يصلح سينتهي البيت تريد أن نصلحه لك ونرجع عليك فأنا ما عندنا مال سنصلحه ونرجع إليك فلا بأس أما أنه يترك شيء ويهمل الشيء حتى يحصل خراب في البيت هذا خطأ حتى لو كان لك البيت هذا ما يصلح أنك تتركه هذا مال ما ينبغي ضاعته تتركه حتى يدمر وينتي وأنت قادر على إصلاحه أو يكون جدار مائي ربما يأتي على الولد الذي بجانب من أولادك ينامون تحته وأنت لا تبادي تترك الجدار حتى يقع على أهلك أو يقع عليك فالخضر ما طابت نفسه أنه يترك هذا الجدار الآي للسقوط حتى يسقط ويحصل بسقوط انكشاف الكنز ويحصل ضرر عن, عن أولاد وانت كذلك إذا رأيت الجدار يمين للسقوط وتتركه حتى يسقط عن أولاد هذا مجلس هذا حرام ويحصل به هذا الضرر لذلك أخذ بعض علمائنا من هذه الآية أنه يجب عمارة ما يخاف منه ويحرم إهماله إلى أن يخرب ما يصلح. هذا وهكذا أيضا يجوز دفن المال وكان تحته كنز والكنز هو المال المدهون كما هو معنوم فيجوز دفن المال لا مانع المصرحة فإن هذا الوالد الصالح دفن كنزه ودفن ماله رجاء أن يكبر الأب والولدان ويأخذان ما لهما هذا جائز لا مانع والكنز يدفن أو, الكنز يطلق أو الاسم هذا يطلق على المال المدهون وأما إذا أريد به غير المال المدهون فإنه يقيد يقال عنده كنز من العلم عنده كنوز الفهوم هذا شيء بالتقييد لا بأس أما إذا أطلق الكنز فالموسود به المال المدهون كما نص على ذلك أهل اللغة وأما إذا أريد بالكنز غير المال المدهون فإنه يقيد فيقال كنز من العلم كنز من الفهم إلى آخر ذلك وأما الاطلاق فلا يطلق إلا على المال المدهون وكان تحته كنز أي مال مدهون وكانوا يدفنون أموالهم وإذا دفن الشخص ما له للخوف عليه من بعض الحكام الذين يبطشون أموال الناس ظلماً وعدواناً وبغياء ما فيه مانع يدفن المال وكان أبوه مصالحاً قدم معه أن صلاح الأب مقتضياً لرعاية الأولاد صلاح الأبناه مقتضياً لرعاية الأولاد قد راع الله سبحانه وكلاء الله جل وعلا هؤلاء الأولاد بيستوف صلاحة بهم الشخص ينبغي أن يسعى في صلاح نفسه أو في إصلاح نفسه حتى يحصل تأثير على الأولاد كما جاء عن سعيد المسيب أنه قال لا لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي فأزيد في صلاتي من أجل ولدي حتى يحصل لي صلاح أكثر وينغلب ذلك الصلاح على الولد فقد رؤية عنه ذلك أنه يصلي ويكثر من الصلاة إذا ذكر الولد يزيد في صلاةه من أجل الولد ونسأل الله العافية التقسير حاصم قال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فعندما نسأله ما يعراب رحمة من ربك ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك احسندا مفعول لاجله مفعول نه او او نعم حال باب وضع النص الوصف رحيما له سبحانه وتعالى او يفون مصدرا مؤكدا مصدرا مؤكدا للفعل المتقدم فاراد ربك والإرادة هي إراءة وقوهن أراد ربك أن الخير بهم أراد الخير أراد ربك أن يستخرج إلى آخر أو أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فقيل هو مصر مؤكد لقوله أرادة فإن إرادة الخير رحمة إرادة الخير تعتبر رحمة بالأبوي فيكون من باب المصر المؤكد لمعنى الفعل المتقدم أراد الله بهم خيراً والإرادة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى فيكون ثاني رحمة من باب تأكيد هذا الشيء تأكيد ما أراده الله سبحانه وتعالى له وهكذا أيضاً الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا لكن الله باساً يعرب بهذا الوجه الذي ذكره وفعول لأجله مصر مؤكد كذلك أيضاً حال راحماً لهم سبحانه وتعالى لكن الأول هو الأقرب مفعول لأجله هذا هو الصح الأغوال التي ذكرت في العراب رحمةً من ربه وما فعلته أي ما ذكر من خرق السفينة وما ذكر من قتل الغلام وما ذكر من أصلاح الجدار مع أنهم لم يقوموا بواجب الذي عليهم ما فعلته من أمري وإنما هو بأمر الله ووحي الله سبحانه وتعالى هذه من أدل الأدلة التي تدل على نبوة الخضر وأن الخضر نبي من الأنبياء وليس مجرد ولي وليس بنبي بل هو نبي عليه الصلاة والسلام هذا الجزء من الآية يدل على نبوته وما فعلته أي ما ذكر يا موسى من الخرق ومن القتل ومن إصلاح الجدار ما فعلته باختياره وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى أمرني بهذا وأوحى إلي أنني أفعل هذا فعلته وما فعلته من أمره والصوفيه بعض المفتدعه يصرون على أنه ولي وليس بنبي كل ذلك كما يشير الحافظ ليصلوا إلى العلم اللدني وأن هناك علم لدني كله من أجل هذا الدفاع على أن الخضر ولي وليس بنبي من أجل العلم اللدني الباطل الذي عندهم وهكذا أيضا من أجل المصول إلى أن الولي أفضل من النبي ان انتم تعقدون قاعده على أن الولي أفضل من النبي طيب ما هو دليلكم قالوا دليلنا الخضر دليل الخضر الله علم اشياء وفضل على موسى عليه الصلاه والسلام موسى نبي والخضر ولي فهذا يدل على أن الولي أفضل من النبي مقام النبوه في برزخ هو يقر الرسول ودون النبي ودون الولي هو يقر الرسول النبي دون الولي النبي يعني له مقام وفوق الرسول النبي عندهم لكنه دون الولي كما في هذا البيت فوق الرسول دون الولي وهذا كلام باطل مقام النبوة أفضل من الولي ولا شك في ذلك ومقام الرسالة أفضل من مقام النبوة وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول ليس كل نبي رسول وإنما كل رسول نبي فمقام الرسالة أكرم ثم يليه النبوة ثم بعد ذلك الولاية لمن أكربه الله سبحانه وتعالى بها فهذا هو الصحيح وهذه الآية تدل على ما ذهب إليه الجماهير أهل العلم وما فعلته عن أمري أي أنا نبي والله حيني هذا ذلك تأوين ما لم تستطع عليه صبرا هذه حقيقة يا موسى ما لم تستطع عليه الصبر فهذا هو تأوينه وهذا هو البيان الذي بينته لك وأوضحت لك وجوهه هذا التأوين ما لم تصع عليه صبرا أي ما لم يطق صبرك عليه ولم وما لم تطق السكوت عليه هذا التأوين هذه حقيقته فالتأوين له معاني كما تقدم فيأتي بمعنى حقيقة الشيء ومآل الشيء ما يؤون إليه الأمر فآل هذا الذي ذكرت لك من البيانات التي بينتها ومن الإضاحات التي وضحتها ومن أوجه التي أو الأوجه التي فعلته من أجلها ما تقدم هذا هو وهذه الحقيقة ويطلق ويراد به التفسير وهذا أشهر عند أهل التفسير وعند كثير من التأخرين من المفسرين تأوين الآية تفسير الآية ويطلق ويراد به ما تقدم من القول الذي اشتهر عند المتأخرين صرف النفض عن ظاهره فإن كانت هناك قرينة تندلع على صرفه عن الظاهر أخذ به وإن لم تكن هناك قرينة فليه جوزاً يؤخذ به فهو باطل هو ففي تفصيل هذا المتأخر الذي عليه المتأخرون في معنى التأوين هو صرف اللفظ عن ظاهره وعن ما يدل عليه فإن كانت هناك قرينة صحيحة تدل على أنه يصرف عن هذا الظاهر صرف وإن لم تكن ثم قرينة فلا يجوز أن يصرف اللفظ عن ظاهره فالأصل هو الأخذ بالظاهر ظاهر النصوص ما لم تستطع عليه صبرا وتقدم هناك لن تستطيعه وهنا قال ما لم تستع فحذف التاء وحذفها من باب التخفيف فقط لأن اللفظ قد تكرر في موضع متقدم سابق فاقتضى أن يخفف هنا بحذف التاء ما لم تستع ولم يقل ما لم تستطع وإنما قال ما لم تستع عليه صبرا وفيما تقدم تستطيع فلماذا هنا حذفت التاء وهناك أثبتت فيقال حذفت التاء تخفيفا فقط من باب التخفيف لأن اللفظ قد تكرر فجاز أن يخفف بالحدف لتكراره وإعادته وهذا من باب التفن في العبارة كما يقولون فذكره هناك بإثوات التاء وذكره هنا بحدف التاء تخفيفا فقط ومنهم من قال هذا تصطع فعله إصطاعة إصطاعة هكذا بالتاء من, من غير التاء وذلك فعله استطاع هذا استطاع وذلك فعله استطاع أي بمعنى أطاقة معناهما واحد فيكون تصطع هذا من فعل استطاع الذي هو من غير التاء وذلك من استطاع الذي هو أثبتت التاء معه ومعنهما واحد وهو أطاقة فهذا ذهب إليه بعض أهل العن ومنهم من التمس نقط أخرى في حذف التاء وأن الثقين ناس بالثقين والخفيف ناس بالخفيف فلما كان موسى لا يعلم التأوينات التي تقدمه تقدمت فجاء الخضر بالفعل لن تستطيع معي صبر إلى آخر وأيضاً كذلك يعني فيما تقدم أنه ذكر له الفعل هذا كرر مرة ثانية تستطيع بالتأ لأنه لم يعلم بعد التأوينات فجاء بالثقيل مع الثقيل فلما خفف الأمر فعلم التأوينات واتضح الأمور وانكشف له الأشياء خُفِّف له بحذف التاء فقال ما لم تستطع فناسب أن يكون الخفيف مع الخفيف لأن التأويلات ظهرت فأتى بهذا الخفيف من غير التاء وهناك التأويلات لم تظهر لموسى بعن لا زال الأمر ثقيل عليه فناسب أن يؤتى باللفظ الثقيل الذي معه التاء تستطيع هذا مجرد الالتماس والذي يظهر الله وعلم أن اللفظ لما تكرر ناسب أن يخفَّ في الأخير بحذف التاء هذا الذي يظهر الله عنه لما تكرر لفظ ناسب أن تحدف التاء في آخر ذكره لما ذكر في الأخير في آخر شيء بعد التكراره ناسب أن تحدف التاء وهذا القول استحسنه بعضهم وأنه قال ما ألطف قول شهاب بعد أن ذكر قول الذي تقدمه الشهاب أنه حلفت التاء لأجل تكرار اللفظ فناسب في الأخير أن تحذف. قال ما ألطف قوله ولو فيه يقال زهرة لا تحتمل الفرق ما ألطف قول الشهاب وفي مثله يقال زهرة لا تحتمل الفرق كأنه يؤيد هذا القول وأنه قول جيد وما ينبغي أن يوخل بغيره والزهرة ما تحتمل الفرق من يفرق زهرة تروح تنتهي فقول من هذا الباب كأنه هذا هو القول صغير ولا ينبغي أن يعدل عن هذا القول هذا معنى كلامه والله أعلم فايذن الفرق بين تسطع وتستطيع ما هو ان با بتخفيف ما في فرق في المعنى ما فيه فرق في المعنى وانما حذفت التاء هنا تخفيفا لتكرار اللفظ حذفت التاء تخفيفا وناسب الحذف هنا لان اللفظ قد تكرر فناسب التخفيف بالحذف هذا ان شاء الله احسن ما يقال والله اعلم قال رحمه الله قوله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة أي الذي أصلحته ماذا استفدنا من إصلاح الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين ما هي الفائدة التي أخذناها هنا عن أهل العلم؟ نعم أحسنت أنه تجب عمارة ما يخاف منه أحسنت ويحرم إهماله حتى يصقق ويحصل ضرر بسقوطه ما يصلح هذا سيتأثر الناس يكون المارة يمرون تحت جدار آيل الصغوط ويتفرج عليه من يجب عليه إصلاحه يتفرج عليه ويتركه حتى يسقط ربما على الناس هذا ما يجوز والخضر ما طابت نفسه أصلح الجدار لأنه لو سقط لحصل ضرع الغلمان قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان اسمه ما وكان اسمهما أصر مصريم وهذا من ذاك وكان تحته كنز لهما اختلفوا في ذلك الكنز رويعنا بدرداء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان ذهبا وفضا هذا لا يثبت يزيد بن يوسف صنعاني ضعيف وهو حديث ضعيف وقال الذهب متروك وهو من طريق يزيد بن يوسف صنعاني كان ذهبا وفضا قال عكرمة كان مالا وعن سعيد بن جفير كان الكنز صحفا فيها علم الذي يظهر أن الأقرب ما جاء في الحديث الضعيف ذهب أو فضة أو مال أو راق نقدية أو غير ذلك من الأموال وليس المقصود به المال والكنز المعنوي وهو العلم والذي يظهر لناسب الغلمان هنا أن تحته ما ينتفعان به في الدنيا هذا الجدار كنز انتبهاني به هو المال هذا هو المشهور وعن ابن عباسنا انه قال كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه عجبا لمن ايقن بالموت كيف يفرح عجبا لمن ايقن بالحساب كيف يقفن عجبا لمن ايقن بالرزق كيف يتعبوا عجبا لمن ايقن بالقدر كيف ينصب عجبا لمن ايقن بزوال الدنيا وتقبلها بئام وتغلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ما أظنه قال هنا عنه وجود طبران إلى هذا التنافي مع الله الآية هذا لا يثبت وإن كان الكلام جميل ولكن كما سمعت ليس هذا المقصود من هذا الكنز أنه لوح من ذهب مكتوباً فيه هذه الأشياء الله أعلم هو كنز مال للأولاد حافظ عليه الخضر بوحي الله سبحانه وتعالى قال وفي الجانب الآخر أن مكتوب أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شركني خلقت الخير والشر فطوب لمن خلقته الخير وأجريته على يديه والوين لمن خلقته للشر وأجريته على يديه وهذا قول أكثر منفسرين ورؤيا أيضا ذلك مرفوعا عجيب هذا قول أكثر منفسرين قالوا هذا يتنافي مع ظاهر الآية الكريمة ومع إطلاق لفظ الكنز الذي ذكره المصنف أيضا عن الزجاج عند الاطلاق ولعل الراجح هو القول الأول أنه كنز من ذهب وفضة أو من ذهب أو فضة بأول التي تفيد المعنى المعنون ولعن الراجح هو القول الأول وإن كان الحديث به ضعفا لكنه يتسق مع ظاهر الآية وإطلاق اللفظ وسائل الأخبار ليست مرفوعة ولذلك قال الطبري رحمه الله وأولى تأوينين في ذلك بالصواب القول الذي قال به عكرمة لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مال وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم الكنز فقد وقع عليه اسم كنز فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطمين بالتنزيل ما لم يأتي دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك وهذا تركيح الطبري أنه مال من أهب أو فضة هذا هو الكنز وليس فيه مثل هذه الأشياء التي ذكرت والله أعلم هذا الأثر ثبت عن عباس أم لم يثبت هذا يكفي إن شاء الله من الاندران إلى هنا